بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم نوط بالنذر انا أرسلنا عليهم حاصبا إلا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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر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 أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون لحل جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر